الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده سميعا بصيرا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى داعيًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الإعزاء وأيها الآباء الفضلاء والله أسأل الذي جمعنا في هذه الليلة على طاعته وذكره وتدبر آياته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنه خير مسؤول وأكرم مأمول ثم أما بعد فتعالوا بنا أحبتي في الله لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا مع سلسلة دروس وعبر من قصار السور وهذا اللقاء هو اللقاء السادس وكان حديثنا قبل ثلاثة أسابيع عن سورة النصر وهذه الليلة أيها الأحباب التي نرجو من الله جل وعلا أن تتنزل علينا فيها الرحمة وأن تغشانا, وأن تغشانا فيها السكينة وأن تحفنا فيها الملائكة وأن يذكرنا الله فيها عند ملأ خير من هذا الملأ سوف نعيش معكم مع سورة الكافرون سورة الكافرون سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية بل ونزلت بمكة ولقد ذكر الإمام الطبري والإمام القرطبي والإمام الشنقيطي والإمام ابن كثير وغيرهم من المفسرين نقلا عن ابن إسحاق رحمهم الله تعالى أن سبب نزول هذه السورة الكريمة أن كفار مكة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضوا عليه عرضا عجيبا وغريبا ذهب كفار مكة ليعرضوا عليه عرضا رخيصا وليعرضوا عليه هذا الاحتقار الحقير هذا الاقتراح الحقير ذهبوا فقالوا له وطلبوا منه أن يعبد هو آلهتهم سنة وأن يعبد الله معه سنة كاملة فنزلت هذه السورة صفقة رخيصة ومشروع حقير ورأي كاسد وخاسر طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم وأصنامهم سنة وأن يعبدوهم الله جل وعلا سنة فنزلت هذه السورة ترد عليهم ردا حاسما زاجرا لا جدل فيه ولقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم آلهتهم وأن يمسها فنزلت هذه السورة وقد ذكر أهل العلم في أصول التفسير أن السورة قد تتعدد أسباب نزولها ويتبين لنا أيها المسلمون من سبب نزول هذه السورة أن الكفار لا يزالون يحاولون إخراج المسلمين من دينهم ولا يزالون يحاولون صدهم صد المؤمنين عن دين ربهم تبارك وتعالى تارة بالحرب الساخنة وبالتدبير والمكر والخداع تارات أخرى ولقد بين الله عز وجل أنه متى ما أطاع المؤمنون الكافرين في بعض طلباتهم فإنه من مستلزم طاعتهم لأعدائهم خروجهم من الإسلام فالحذر الحذر عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 على اختلاف الزمان وعلى اختلاف المكان تختلف هذه المحاولات في صورتها وفي أشكالها وفي لسانها باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف المناخ وباختلاف العباد هكذا طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا تعد هذه الصورة المباركة منهجا إصلاحيا لا مثل له في سد الباب على أهل الكفر فيما لو تقدموا للمؤمنين بمثل هذه الاقتراحات ثم أعلموا أيها المسلمون أن هذا الاقتراح الحقير من أهل الشرك والكفر من أهل مكة لم يكن هذا هو الأول بل حاول الأعداء مع النبي صلى الله عليه وسلم محاولات شتى في صده عن دينه وفي الإيقاع به فيما يريدون أذكر على سبيل المثال ما, طلب ما طلبه المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاءوا إليه فقالوا قالوا, قالوا إن هذا القرآن لا نكذبه لكن لماذا نزل عليك أنت لماذا لم ينزل على غيرك حسدا من عندي أنفسهم وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لماذا لم ينزل على أبي جهل أو أمية بن خلف أو الوليد بن, بن المغيرة وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فرد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم في معيشتهم في الحياة الدنيا أما معيشتهم فيما يتعلق بأرزاقهم وأكلهم وشربهم هذا مقسوم بينهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي ليسخر بعضهم إلى بعض ورحمة ربك خير مما يجمعون ثم حاولوا مرة أخرى فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطلبوا منه طلبا عجيبا وغريبا لا زلنا نسمعه كل يوم جاءوا إليه فقالوا كما قال ربنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله بدل هذا القرآن احذف هذه الآيات لأنها لا تناسبنا بعض الآيات لا نريدها احذف بعض الصور وبعض الآيات ونتبعها لا حرج وهذا طلب قد طولب من النبي عليه الصلاة والسلام منذ أربعة عشر قرنان وقال الذين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذن فهي محاولات متكررة من أعداء الإسلام في إخراج المسلمين من دينهم ولو أن العبد أطاعهم فيما يطالبونه به لكان من المرتدين والعياذ بالله ومن يرتد منكم عن دينه فامت وهو كافر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فامت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه نقطة واستفادة استفدناها من سبب نزول هذه السورة الكريمة طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت هذه السورة قال فيها جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون أمر من الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام أن ينادي في الكفار والمشركين من أهل مكة وأن يناديهم بهذا الوصف القبيح الذمين قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل مع أن القرآن معمور بأن يبلغه قال الفخر الرازي هذا يحتمل أنه رد عليهم لأنهم قالوا إن محمد أبتر فنزل القرآن يدافع على محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه قل يا محمد قل يا أيها الكافر ويحتمل أيضا أن أسلوب المخاطبة قد تغير كما يقول الرازي هنا يحتمل أن أسلوب المخاطبة قد تغير معهم لأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي الكفار بهذا الوصف ولم يناديهم بهذا اللقب لكن لما طلبوا منه هذا الطلب القبيح وحاولوا هذه المحاولة الرخيصة الخسيسة شاء الله عز وجل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من طلبه وأن يناديه بهذا الوصف قل يا أيها الكافرون وليا هنا حرف نداء للبعيد قال أهل العلم وهذا لبعدهم في الكفر وشدة عنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون والخطاب هنا لأهل مكة من الكفار لهؤلاء الكفار المعينين فهم معنيون بهذا الخطاب إلا أنه من القواعد المقررة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ لا ليست بخصوص السبب فهو لفظ ووصف يشمل جميع الكفار على اختلاف أديانهم سواء كانت أديانه أديانهم سماوية أم غير سماوية قل يا أيها الكافرون والكافرون جمع كافر والكافر اسم فاعل من كفر يكفر وكفر في اللغة العربية بمعنى ستر وغطى ولذلك يسمي العرب الزراع كفارا كما قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته اي الزراع نباته فتقول العرب كفر الزارع الحبة اي غطاها بالتراب هذا في اللغة اما في الاصطلاح فان الكافر هو كل من استكبر عن دين الاسلام ولم يدن به سواء كان ممن هو ممن يدين بدين سماوي ام غير سماوي فمن ليس بمسلم فهو كافر وإن كان يدين لله عز وجل بدين سماوي ويتبع رسولا من الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ثم أعلم أن الكفر أنواع فهو صحيح أنه ملة واحدة لكن الكفر أنواع منه وهو النوع الأول الإنكار بالقلب واللسان وهذا ككفر الملاحدة الذين قال الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لم يقروا لا بالقلب ولا باللسان وهناك نوع ثاني وهو كفر الجحود وكفر الجحود هو الإقرار بالقلب دون اللسان وهو ككفر إبليس وأعداء الرسل الذين قال الله في حقهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهو أيضا ككفر فرعون وقومه الذين قال الله في حقهم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ماذا قال بعدها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فقلوبهم أقرت وألسنتهم أنكرت وهذا يسمى كفر الجحود والنوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر العناد كفر العناد وهو الإقرار بالقلب واللسان دون الإذعان والإنقياد لما يستلزمه هذا الدين وما يطالبه هذا الدين ككفر أبي جهل وأمية بن خلف وغير هؤلاء فإن هؤلاء ما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون يقينا أن محمدا أصدقهم أصدقهم قولا وأفصحهم لسانا وأرجحهم عقلا ولكنهم عاندوا واستكبروا واستنكفوا وتنكبوا طريق الله عز وجل عنادا ومكابرة ما الدليل الدليل قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك اسمع فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولذلك قال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به ويوم أنخل الأخنس بأبي جهل يوم بدر قال له يا أبو الحكم أخبرني أم محمد صادق أم كاذب فإنه ليس هاهنا معنا من قريش أحد, أحد يسمع كلامنا فقال أبو جهل ويحك والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط ولكن إذا أطعناه فإن قصيا ستذهب باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ المسألة إذن مسألة سياسية المسألة مسألة جاه وشرف فهم أقروا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام هذا النوع كفر العناد النوع الرابع وهو كفر النفاق وهو عدم الإقرار بالقلب والإقرار باللسان أن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام وأن يبطن الكفر والإلحاد والعياذ بالله وهو كفر المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد باللسان فقط نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة حلفهم وأقسامهم جمعوا يمين ايمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون والكفر ملة واحدة قل يا ايها الكافرون اذا قال قائل هل يجوز ان نطلق على الكافر هذا الوصف وان نناديه بهذا اللقب ونقول يا كافر فالجواب على ذلك ان هذا بحسب الحال وبحسب المقام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو سردتم سيرته لن تجدوا قل أن تجدوا وربما لن تجدوا أنه ناد الكافر بهذا الوصف ناد الكفار بوصفهم وبما يعتقدونه ما قال يا مشركون يا كفاء بل ناداهم بأسمائهم وناداهم بكناهم لكن هنا لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ليعبدوهم إلهه جل وعلا سنة جاء الرد حاسما من الله وأراد الله عز وجل أن يوبخهم بذلك لأنهم مع كفرهم لا يحبون هذا الوصف وهذا أيها الإخوة قد لاحظته من بعض الكافرين إن لم أقل كله الكافر إذا ناديته بهذا الوصف يأبى ذلك لأن فطرته ترفض هذا الشيء مع أنه لا يدين بدين الإسلام ولا يعتقد ما يعتقد أهل الإسلام لكن يعز عليه ويعظم عليه أن تناديه بهذا الوصف ولكم أن تجربوا إذن هذا بحسب المقام وبحسب الحال الأصل أن ننادي الكافر باسمه وأن نناديه بكنيته إن كان له كنية لكن إذا اقتضى الحال إذا كان هذا الكافر ممن يصد عن سبيل الله وقد سبق لنا مرارا أن الكفار أقسام وأن معاملتنا مع أهل الكفر أنواع بحسب حالهم فهناك كفار محاربون وهناك كفار مسالمون وهناك كفار بيننا وبينهم عهد وذمة ولكل فريق نوع من المعاملة ينبغي على أهل الإسلام أن يفقهوها لأنه إذا ما اختلطت الأوراق واختلطت المفاهيم تحدث البلبلة ويحدث التشويش كما هو حادث للآن في عالمنا الإسلامي والعربي وفي بعض البقاء أيضا لما اختلطت المفاهيم وأساء الكثير من الشباب فقه المعاملة فقه معاملة الناس وتقسيم الناس هذه الأقسام الشرعية التي قسمها الله عز وجل وبينها النبي صلى الله عليه وسلم فانه تحدث الفتنة فعلى المسلمين وبخاصة شباب الصحوة أن يتعلموها فالكافر قد يجب علينا أن نبر به وأن نحسن إليه كما في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجيكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فالذين لم يخرجون من ديارنا والذين لم يصدون عن ديننا والذين لم يحاربون في عقيدتنا كأهل هذه البلاد الذين فتحوا بلادهم لنا وديار وديارهم لنا وتعاملنا معهم بيعاً وشراءاً وشراء وأخذاً وعطاءاً وزواجاً ومناكحة لا يجوز لنا أبداً أن نمسهم بسوء لا في أموالهم ولا في دمائهم من باب أولى لأن أموالهم ودمائهم محترمة لماذا؟ لأن الله أمر بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقال جل وعلا في المستأمنين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إذا جاءك كافر يطلبك الأمان طلب الأمان عندك في بيتك أو في بلدك فإن الله تعالى أمر أن نؤمنه أن نؤمنه على نفسه وأن نؤمنه على ماله وأن نؤمنه على عرضه حتى يسمع كلام الله ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة وثبت عنه أيضا كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث عمر بن الحمق الخزاعي أنه قال عليه الصلاة والسلام من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا والإسلام لا يقر الغدر أبدا مهما كان لونه ومهما كان شك شكله وصورته وهناك كافر معاهد بيننا وبينه عهد وذمة يجب الوفاء بعهده أيضا ويحرم غدره وأما الكافر المحارب فهذا له حكم ترجع معاملته إلى السلطان قوة وسلمة بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما يقتضيه حال المسلمين ضعفا أو قوة وأيضا بحسب ما تقتضيه يقتضيه الحال من جلب المنافع ودفع المظار فالمسألة عائدة إلى أهل الحل والعقد في الأمة إذن لفظ الكافر لا يطلق على الكافر في الأصل هذا هو الأصل أقول لكن قد يكون مطلوبا إذا ما كان الكافر قد طلبنا بمثل هذا الطلب طلب منا ذلك طلب منا أن نتنازل عن هذه الثوابت التي لا نقاش فيها ولا جدال واستحق أن يطلق عليه هذا اللفظ فلنناديه بهذا الاسم ولا حرج علينا ما الدليل؟ قل يا أيها الكافر وقد ناداهم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم وامتثل لأمر ربه وخالقه فناداهم يا أيها الذين كفروا يا أيها الكافر مع أن حتى لما سمعوا ذلك تعجبوا ليش ينادينا بهذا الوصف؟ وغضبوا لماذا ينادينا؟ غضبوا أنتم على الكفر تغضبون من هذا الوصف؟ أنتم رضيتم بهذه العقيدة الفاسدة وهذا الدين الفاسد ثم ترفضون أن توصفوا بهذا الوصف الذي يناسبكم لأنهم اعتادوا أن يناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف اعتادوا ماذا؟ أن يناديهم بأسمائهم يا أبا الحكم يا أبا فلان يا فلان ابن فلان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من الحكمة أن تأتي للكافر وأنت تريد أن تدعوه إلى الله لتناديه من أول وها لا يكافر ما صلح. بل إن الكثير من هؤلاء يعتقد أنه ليس بكافر صحيح أم لا نعم كثير من هؤلاء لا يعتقد أنه كافر يعتقد أنه على دينه على دين المسيح وأن هذا هو الذي ينبغي أن يعتقده في دينه وأنه. وأنه. وأن هذا هو الذي ينبغي أن يأتي به في دينه فلا يعتقد أنه كافر أصلا فليس من المصلحة أن تذهب لتناديه يا كافر هذا من سوء الخلق ومن عدم الحكمة في الدعوة والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن التكني كما سبق لنا نوع من التكريم عند العرب ومع ذلك تجد بعض النصوص ونداءات النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين يناديهم بكناه لماذا؟ لا تبجيلا وتكريما لهم وإنما لينزلهم منزلته عسى أن يستميل قلوبهم إلى الإيمان والتوحيد وهذا من الفقه لكن قليل الفقه وقليل العلم إذا سمع مثل هذا الأسلوب قال هذا أسلوب المتخاذلين هذا أسلوب المنافقين هذا أسلوب الذين لا ولاء ولا براء في قلوبهم لأنه ليس عنده علم وليس عنده فقه لا في الدعوة ولا في المعاملة ولا في السيرة أيضا قل يا أيها الكافرون أيا كان كفرهم والمعنيون كما قلت آنفا كفار مك واللفظ يتناول كل الكافرين قل يا أيها الكافرون لا تنم لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأوثان لأنها مخلوقات حقيرة وضعيفة لا تستحق أن تكون معبودة من دون الله إنها آلهة باطلة لا تملك ظرا ولا نفع لا تملك لنفسها ظرا ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور قل يا أيها الكاثرون لا أعبد ما تعبدون اقترحتم علي أن أعبد هذه الأصنام سنة فأنا لن أعبدها أبدا لأنها ليست معبودي وليست آلهتي قال جل وعلا في آية أخرى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وقال سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وقال سبحانه وتعالى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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم لا أعبد ما تعبدون لا أركع لمن تركعون ولا أسجد لمن تسجدون ولا أخشى ما تخشون ولا أخاف من تخافون ولا أذبح لمن تذبحون ولا أنذر لمن تنذرون ولا أرهب من ترهبون ولا أرغب من ترغبون ولا أحب من تحبون بكل ما تحمله كلمة ما تعبدون وكلمة العبادة من معاني فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ذلك في المستقبل أبدا إذن طلبكم مرفوض واقتراحكم مردود عليكم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون هذه الآية قال فيها أهل العلم إن الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن ييأس من هؤلاء الكفار لأنه قال وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ أي في المستقبل لأن الله عز وجل قد كتب عليهم الشقاء وعلم ابتداء أنهم لن يؤمنوا ولن يعبدوا الله عز وجل قل يا أيها الكاثرون لا أعبد ما تعبدون وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ حتى أنتم في المستقبل ما أنتم عابدون ما أعبد وما هنا بمعنى من كما قال ابن كثير ولا أنتم عابدون ما أعبد منهم من مات بالسيف على الكفر يوم بدر ومنهم من مات بغير السيف كفرا مات على الكفر فتحقق فيهم وعيد الله عز وجل وحقت عليهم كلمة العذاب قل يا أيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد وهنا فيها تكرار والتكرار كما قال الشمقطي والقرطبي وغيرهما من اهل التفسير انه للتوكيد كما كرى رب ربنا عز وجل في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين وكما كرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان والتكرار قد يأتي للتوكيد في كلام العرب وفي أشعارهم أيضا كما قال شاعرهم يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنه إن يسرى أخوك تسرى هذا للتوكيد وقيل هذا لنفي العبادة والمعبود وقيل هذا لنفي العبادة في الماضي والمستقبل قل يا أيها الكاثرون لا أعبد ما تعبدون في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد أيضا في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وهذه في الماضي كما قال البخاري ولا أنا عابد ما عبدتم لست بعابد أو ما عبدتم فهي تؤكد على أنه لن يعبد آلهتهم لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم هذه الأصنام التي عبدتموها وألهتموها وعظمتموها وتقربتم إليها بالركوع والسجود والنذر والذبح والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة لست بعابدها لست بعابدها لا في الماضي ولست بعابدها في الوقت الحاضر ولست بعابدها في المستقبل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد يكرر الله عز وجل والمعنى واحد ليزيد وليؤكد أن الباب مغلق في وجوههم فكأنه قال لا تحاولوا مرة أخرى فإن الباب مغلق دونكم وإن هذا الاقتراح مرفوض من الأصل لأنه عرض واقتراح فيما هو أصل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 لكم دينكم دين. قال البخاري لكم دينكم الكفر دين بلا ياء الإسلام وإنما لم يأتي بلياء مراعاة للفواصل كما في قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين بلا ياء فهناك ذلك لكم دينكم دين. قال الشنقطي وهذه الآية ليست إقرارا لهم على دينهم بل هي على سبيل التهديد والوعيد كما قال عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والأمر هنا لماذا للتهديد والوعيد فليس معنى قوله تعالى لكم دينكم دين أي أن دينهم دين وهذه مسألة يخطئ فيها الكثير من الناس لكم دينكم واليدين لها ما فيه دين الى الاسلام لكم دينكم واليدين ليس هذا ايضا على سبيل التقرير التقرير لا التخير. ليس هذا على سبيل التقرير تقريرهم وإقرارهم على دينهم بل هذا على السبيل التهديد والوعيد ويشبهها قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين وقال بعض اهل العلم المعنى لكم جزاؤكم ولي جزائي لان الدين هو الجزاء الدين هو الجزاء واللفظ يحتمل المعنيين ويجوز حمله على المعنيين جميعا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولأنتم عابدون ما أعبد ولأنا عابد ما عبدتم ولأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين كقوله تعالى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريؤون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وكقوله سبحانه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير لكم دينكم ولي دين. هذه السورة أيها الأحباب تضمنت جوانب بلاغية وجوانب من البيان البديع أولا النداء بالوصف في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون وهذا للتوبيخ والتشنيع بأهل الكفر من أهل مكة الجانب الثاني البلاغي طباق السلب في النفي والإثبات في لا أعبد ما تعبدون هذا يسمى طباق السلب عند علماء البلاغة الجانب البلاغي الثالث المقابلة بين الجملتين الأوليين والأخرتين أما الأوليين لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا يسمى مقابلة لا اعبد ما تعبدون في الوقت الحاضر ولا انتم عابدون ما اعبد والمقابلة في الايتين الاخيرتين ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد في المستقبل ايضا الجانب الرابع من جوانب البلاغة مراعاة الفواصل والسورة كلها تنتهي على حرف النون قل يا ايها الكاثرون لا اعبد ما تعبدون وهذه من المحسنات البديعية كما قال أهل العلم ولقد تضمنت هذه الصورة المباركة كثيرا من الفوائد أولا أن أعداء الإسلام لا يزالون يحاولون صد المسلمين عن دينهم ولا يزالون يحاولون إخراجهم من دينهم بشتى المحاولات أخذنا ذلك من أين؟ من سبب نزول هذه السورة فانهم لم ولن يكفوا عن الوقوف في وجه هذا الاسلام والواجب على المسلمين ان يثبتوا وان يعتصموا بحبل الله المتين وان لا يتزعزعوا وان لا يخافوا في الله لوم تلائم والنصر باذن الله حليفهم والعاقبة لهم اذا هي سنة ربانية لن تتغير ولن تتبدل إنها الحرب بين الحق والباطل والكفر والإيمان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ويستفاد من هذه السورة جواز إطلاق لفظ الكافر على الكافر إن اقتضت المصلحة ذلك من قوله يؤخذ الكافرون ويستفاد من هذه السورة انه اذا ما وقعت مثل هذه المحاولات من بعض اهل الكفر فيجب التشنيع عليه والرد عليه ولا يجوز السكوت لان هذا من اعظم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله وهذا او هذه مسؤوليه من من المسلمون كلهم في الاصل لكن على راسهم أهل العلم العلماء والدعاء وطلبة العلم لأنهم حملة الشريعة وحراس العقيدة ورعاة الأمة ويستفاد من هذه السورة أن العبادة حق لله الواحد الأحد العبادة حق لله وحده لا أعبد ما تعبدون لأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل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 دون غيره يستفاد من؟ منها ان العبادة حق لله الواحد الاحد ويستفاد من هذه الصورة الكريبة ان المسلم ينبغي ان يثبت على اسلامه ولا يجوز له ان يتلعثم او ان يتزعزع وينبغي عليه ان يتميز ايضا بعقيدته ودينه ولا يجوز له ان يتخاذل وإننا نعيش في هذا العصر أيها الأحباب وفي هذه الحقبة الأخيرة تخاذلا مقيتا وتنازلا عجيبا من كثير من المسلمين لا أقول في الأمور الفرعية بل في الأمور الأصلية وهذا والله خطر عليهم فلقد كثر مرض القلوب وكثر من بين أظهرنا مرض القلوب الذين قال علام الغيوب فيهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة مصيبة فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبح على ما اسر في انفسهم نادمين وهذا دليل على مرض القلوب فينبغي للانسان ان يعتز بشخصيته الاسلامية ان يعتز بعقيدته ان يعتز بدينه ويستفد من هذه الصورة تحريم التشبه بالكفار وبخاصة في جانب العبادة لأن التشبه بهم في جانب العبادة كفر صريح ولذلك نقل أهل العلم الإجماع أن من علق الصليب تعليق فقط فهو كافر بالإجماع فلا يجوز التشبه بالكفار وبخاصة في العبادة وقد جاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم وأعظم أنواع التشبه, التشبه بهم في دينهم ولذلك لا يجوز إعانتهم على أعيادهم الدينية ولا تهنئتهم بها لأن إعانتهم على أعيادهم الدينية وتهنئتهم بها كل ذلك اقرار لهم على كفرهم وإقرار الكفر كفر فالأمر والله خطير ما ظرك أن لا تهنئ ما ظرك أن لا لكم دينكم ولي دين لك إسلامك ولهم كفرهم كل له اعتقاده فهذه مسألة مهمة ويستفاد من هذه الصورة تحريم المداهنة في الإسلام قال جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون يعني تمنوا لو تدهن من المداهنة لا مداهنة في الإسلام الإسلام دين واضح أبلجوا ضحى الشمس في ضحاه لا جدال فيه واضح فلا يجوز مداهنة أهل الكفر وينبغي على الإنسان أن يثبت على دينه مهما كانت الأثمان ومهما كانت العروض لأنه إذا ما داهن الإنسان ووقعت المداهنة والتنازل ما هي النتيجة تقع البلبلة وتختلط الأوراق ويختلط الحق بالباطل والكفر بالإيمان فيحتار الناس وتحدث الفتنة في الأمة ولذلك وجب الثبات مهما تكن التحديات ومهما تكن العقبات لا بد من الثبات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 ظهور معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بها حيث أن هؤلاء الذين قال الله فيهم ولا أنتم عابدون ما أعبد ما عبدوا من يعبد النبي صلى الله عليه وسلم فتحققت نبوته ويستفد من هذه الصورة حراسة, حراسة الله عز وجل لحبيبه المصطفى لأنه كونه يناديهم بهذا الوصف وهو في مكة في بلدهم وتحت سلطانهم وتحت ولايتهم هذا دليل على أنه لا يعبأ بهم ولا يهتم بهم وأن الله تعالى يحرسه منهم ويمنعه من شرهم وكيدهم فلا يبالي بهم ولا بطواغيتهم ويستفاد من هذه السورة الكريمة فائدة يستفاد فائدة كبيرة وهي أن هذه السورة فاضحة لكل من نادى بتقارب الأديان أو بالحوار بين الأديان هذه السورة تفضحه وتهتك أسراره وتكشف أستاره فلا تقارب بين الأديان ولا حوار بين الأديان هذه اللقاءات التي تعقد بين القساوسة والائم ويتنازل فيها أهل الحق عن الحق الذي عندهم ويتخاذل فيها اهل التوحيد عن توحيدهم ويحاولون بكل ما يملكون من لي لأعناق الادلة وتملق وكذب ان يقاربوا وان يقربوا بين الاسلام والكفر هذه الصورة تفضحهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدوا ولذلك سمعنا وهذا يقينا ان اعداء اعداء المسلمين في العالم اليوم يريد ان يحذف هذه الصورة من القرآن لأنهم فهموا معناها أكثر مما يفهم الكثير من المسلمين قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون لأن الدين عند الله هو الإسلام قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لن نفي قطعي مؤبد وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصرني ثم لا يؤمن بما شئت به إلا كان من أصحاب النار من الذي أقسم؟ من؟, من محمد عليه الصلاة والسلام إذن لا مدهنة ولا تخاذل نعم نجادل أهل الكتاب كما أمرنا الله بذلك قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وأمرنا الله تعالى أن ندعوهم إلى الله وأن نتلطف في دعوتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ندعوهم إلى الله نبين لهم عقيدة التوحيد نبين لهم محاسن الشريعة وكما لها لكن أن نتخاذل وأن نتنازل وأن نقول إن دين الإسلام يقرب إلى النصرنية أو اليهودية أو غيره من الأديان شتان شتان شتان شتان أيها المتخاذلون بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك وهذه مسارة خطيرة خطيرة جدا زلت فيها كثير من الأقدام من الخاصة فضلا عن كثير من العامة وأظن أنكم فهمتم ما أقصد ففرق بين الدعوة والمجادلة بالتي هي أحسن وبين ما يسمونه او بين هذه الاجتماعات التي توقد تحت مظلة تقارب الاديان كيف يقرب الاسلام دين التوحيد من الاديان المحرفة فهذه ينبغي ان نتنبه لها وان نحذر منها من هذه الدعوات ويستفاد من هذه الصورة المباركة ان المسلمة الصادق ينبغي ان يتخذ الولاء والبراء له شعارا ودثارا والولاء هو الولاء للامان والمؤمنين والبراء من الكفر والكافر لان الولاء والبراء شرط لكمال الامان قال عز وجل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه ومن هو ابراهيم ابو الانبياء امرنا باتباع ملته <تصفيق> ثم وحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قال لقومهم ان براءا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم ولا اخوان او اخوانكم اولياء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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ويستفاد من هذه السورة أنه حتى في حالة الضعف وفي حال عدم وجود الولاية الإسلامية وعدم وجود الشوكة للمسلمين فإنه لا ينبغي أن نتنازل عن الثوابت فالسورة مكية مدنية مكية والسلطان كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أم لأهل الكفر؟ لكن مع ذلك انظروا الى الرد وانظروا الى هذا الاسلوب القوي الزاجر المفحم المسكت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وهذا رد على بعض الجماعات الاسلامية التي نزلت الى ساحة الدعوة فبدأت تتخلى عن بعض السنن وتتخلى عن بعض الثوابت باسم فقه الواقع وباسم الحكمة في الدعوة فخلعوا اللباس الاسلامي ثم لما خلعوا لباس الإسلامي لباس الحشمة والعفة والطهارة جعلوا يخلعون وكل مرة يقصون غصنا حتى بقيت الشجرة بجذع لا أغصان لها وهؤلاء دعوتهم لن تدوم ونجمهم سيأفل ولن يبارك الله عز وجل في جهودهم مهما على صوتهم في البلاد ألا إلى الله تصير الأمور فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض ليست العبر ببناء المساجد والتحصل على أكبر لقب في الجمعيات الإسلامية وعندنا مساجد في كل البلد لا هذا ليس, ليس هذا الميزان الدعوة هي دعوة صادقة هل هي قائمة على الكتاب والسنة بمثوم سلف الأمة أم ماذا أم أنكم تزعمون أنها دعوة تقوم على الكتاب والسنة بالمفهوم الهزيل المعاصر الذي كله تخاذل وتنازل وتميع حتى ميعوا الدعوة الى الله وفتحوا باب الفتنة على الامة فصار الناس يتعاملون بالربا فقه الواقع باسم فقه الواقع تعامل بالربا اختلط بين النساء والرجال فقه الواقع اخت واخوات هذه اختي في الله وانا اخت اخوها في الله فقه الواقع عطلة بين الشباب والشابات جلوس على الشواطئ والمنتجعات يلا فقه الواقع مشي وهكذا لكم دينكم واليدين ويستفادوا من هذه الصورة يستفادوا من هذه الصورة يا أيها الأحباب أن الإسلام دين الحرية والعدالة دين الحرية والعدالة فنحن لا نوافق أهل الكفر على كفرهم ولا نتعرض له فكما أننا قبلناكم بدينكم وعقيداتكم ولبسكم وعاداتكم قدمتم إلى بلدنا استقبلناكم كما أنتم فتحنا لكم أبواب بيوتنا وأبواب فنادقنا ووفرنا لكم كل ما تشتهونه من المباحات بل ومن المحرمات قبلناكم بعريكم وتفسخكم مع أن ديننا يرفض ذلك كله فاقبلونا كما نحن اقبلونا بلبسنا ولحانا وعقيدتنا وصلاتنا وسمتنا وهدينا لكم دينكم واليدين انه منهج الحرية منهج العدالة في ابهى الصورة فنحن نعاملكم بالمثل لا نفعل ذلك استفزازا لكم ابدا بل هذا, هذا عنوان هويتنا وتمييزنا انتم لكم هوية ونحن لنا هوية لكم لبسكم ولنا لبسنا لكم عقيدتكم ولنا عقيدتنا لا نجبركم على أن تكونوا مثلنا فلا تجبرون على أن نكون مثلكم لكم دينكم ولي دين هذه الصورة أيها الأحباب صورة مباركة جاء فيها من الفضائل في الصنة الصحيحة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن بقول يا أية الكافرون وقلها الله احد كثيرا حتى يقول ابن عمر والحديث في مسند أحمد بسند صحيح رمقت رأيت رمقت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة بقول يا أية الكافرون وقلها الله احد كان يكثر كثيرا صلى الله عليه وسلم من من أن يقرن بين سورتي الكافرون والإخلاص. وكلاهما يس... تسمى سورة الإخلاص يقول ابن القيم في بداع الفوائد سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولما كانت سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل في النهار وسنة, الوت... وسنة الوتن تجري مجرى نهايته لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ اول ما يبدأ نهاره بصورتي الاخلاص ويختم اعماله ايضا بصورتي الاخلاص لان هاتين الصورتين احتوتي على اي شيء على اخلاصي العلم والعمل والقصد والارادة والمعرفة وثبت في معجم الطبراني ثبت في معجم الطبراني بسند قال عنه الهيثمي صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ فراشه واوى الى فراشه قرأ سورة الكافرون حتى انهاها وثبت ايضا في معجم الطبراني الكبير من حديث جبلة ابن حارثة اخو زيد بن حارثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اويت الى فراشك فقرأ قل يا ايها الكافرون حتى تمر على اخرها فانها براءة من الشرك فمن قرأها في ليلة ومات فقد برئ من الشرك بإذن الله بل هذه الصورة تعدل ربع القرآن جاء في سنن التلمذي ومستدرك الحاكم بسند صححه الألباني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأسأله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن سئل به آطى وإن دعي به أجاب أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن ينزل على هذا المجلس الطيب المبارك رحمة من رحماته وأن يديم هذا العمل الطيب وان يبارك فيه وأن يجعلنا وإياكم من خدام كتابه وسنة رسوله والدعاة إلى دينه على بصيرة إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.